يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره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 افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يوم اذل Oh!